وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي كل أسبوع من مثل هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة نجد أنفسنا في مساحة واسعة نعبر فيها عن حب عظيم وشوق دفين لإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ونحن نستكثر في هذه الليلة الغراء من كثرة الصلاة والسلام عليه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نستحضر دوما قوله الكريم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الآخر عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ونحن في مجلس كهذا نتذاكر سيرته ونتصفح شمائله صلى الله عليه وسلم، إنما نجد مساحة واسعة لنغترف من هديه ولنتعلم من سننه ولنستكثر من الصلاة والسلام عليه، فما أعظمه من مجلس كريم مبارك يجلس فيه المؤمن مجلس يقربه من ربه. وهو يتناول سيرة أعظم أنبيائه وخاتم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الله عز وجل قد أحبه وأعلى ذكره ورفع شأنه فينطلق يبحث عن مواضع الحب التي تقربه من ربه فإذا هي مخبوءة في شأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فما استكثر عبد من الاقتراب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه في ذلك الإيمان الصادق والحب الوافر إلا وجد نفسه قريبا من ربه سبحانه وتعالى يرتقي به في درجات عباده وأوليائه المقربين نحن في دراسة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم لازلنا نتصفح أبواب عظيمة الشان نجد فيها نجد فيها أبوابا أشرقت فيها شمس الحياة البشرية متمثلةً في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي الكريم الذي رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره فلم يزل شأنه صلى الله عليه وسلم محط أنظار الخليقة منذ أن بعث وحتى اليوم وإلى قيام الساعة أو ما رأيتم عباد الله؟ أن الله عز وجل جعل شأنه وسيرته جعل شأنه وسيرته على من تهتدي بها البشرية في حياتها هل عرف التاريخ في مسيرته إنسانا تقتات البشرية على سيرته وتقتبس من ضوء هديه وسنته أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم أوليس هذا طرفا من المعنى العظيم في قول ربنا الكريم ورفعنا لك ذكرك ولم نزل نحن الليلة نتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام ونقتبس من مشكات سيرته وسنته نقتبس نورا نضيء به ضلماء الحياة ونحن نتعلم أيضا أبوابا نقتفي فيها الأثر ونحث فيها الخطى لنكون أقرب إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما بأن أسعدنا في الحياة هو أقربنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحظانا أيضا بتوفيق الله وفضل الله ورحمة الله هو أكثر اقتراباً من سنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم أما إن الصلاة والسلام عليه شأن عظيم وعبادة جليلة خصوصا في ليلة كهذه ويوم كيوم الغد فأقبلوا عباد الله بقلوبكم قبل ألسنتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم كونوا من السباقين ولتكونوا في أوائل الأمة الرواد الذين لهم في هذه الليلة ويوم الجمعة نصيب وافر وحظ عظيم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك المباركون أعظم الأمة من رحمة الله حظا وفوزا وفضلا ونيلة لأنهم ينالون بكل صلاة عشر صلوات من ربهم فكلما استكثر أحدهم من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم زاده الله بها عشر صلوات فإذا صلى عليك الله رحمك الله وإذا صلى عليك الله فرج همك، وإذا صلى عليك الله رفع شأنك إذا صلى عليك الله في ملكوته الأعلى أثنى عليه وتشرفت بذكرك باسمك في الملكوت الأعلى عند العباد المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عندما تستشعر أن صلاة ربك عليه شرف وخير وبركة ورحمة فدونك إياها مضاعفة فقط اشتغل بالصلاة والسلام على نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث أيها الكرام في ليلة الجمعة الماضية عند الباب العظيم الذي قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم وهذا الباب وغيره وأبعافه المضاعفة لن تفي أبدا بشيء من وصف العظمة الذي وصف الله عز وجل به خلق نبيه الكريم لكنها مقاربة وطرف, وطرف من باب عظيم وهو مشكات وقبس نقتفي من نوره شيئا من العظمة في الأخلاق التي زكاه الله تعالى بها نتصفح فيها الأحاديث ونقف فيها على تلك الروايات التي حكى فيها الصحابة شأنه العظيم في الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم نتصفح أبواب الخلق المحمدي لنكتشف, لنكتشف حقيقة أنه مهما سمت أخلاقنا فإننا لا نزال في هذا الباب فقراء فقراء أخلاق والله أمام خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنكتشف أيضا حقيقة زيف أخلاقنا وبهرج كثير من صفاتنا التي نظن في بعض الأحيان أننا قد رقينا فيها مرتقا كريما لكنك ما تلبث أن ترى أن أخلاق البشر لو جمعت في كفة فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أوفى وأعظم وأشمل هذا الذي يجعلنا نتصفح هذه الأبواب الكريمة في الخلق الكريم في الشمائل العظيمة ونحن نحث أنفسنا حثا أننا لم نزل في بدايات الطريق كلنا والله تلاميذ صغار متعلمون في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا مبتدئون نتعلم الخطى نتعلم كيف نقف لنسير بالخطوات الوئيدة إلى الأمام في أبواب الأخلاق إذا ذكرت أخلاق البشر فإنما, فإنما يرت... يتربع على عرشها خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ذكرت الصفات الحميدة والخصال الكريمة والسجاية الحميدة فإنها أبدا والله لم تكن ولن تكون في حياة إنسان كأعظم ما كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب الخلق المحمدي نتصفح أحاديث تحمل من ورائها جمل عظيمة حرص الصحابة رضي الله عنهم قدر المستطاع أن يكون لهم دور في نقل هذا الذي عاشوه مما أسر قلوبهم حبا وكراما مما أسر أرواحهم أبصارهم أسماعهم وهم يتقلبون في تلك المواقف المحمدية وهم ينتقلون من موقف إلى آخر أشد عجبا منه فلا تعجب كيف أسر قلوبهم صلى الله عليه وسلم وكيف استحوذ على حبهم العظيم وكيف كان حقيقة في حياتهم أحب إليهم من أنفسهم ووالديهم وأولادهم هكذا كانوا وهكذا يجب نحن أيضا أن نكون فلئن لم نعيش تلك المواقف ولم نشهد تلك الحياة المحمدية فإن نعيش اليوم بهذه الأبواب وتقليب تلك الأحاديث نعيش صحبة معنوية نقتفي فيها ذلك المعنى الكبير نحاول أن نتلمس شيئا مما عاشه الأوائل ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهم يحكون بكل أمانة وبكل صدق وبكل وفاء تلك المواقف التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاشوها بأسماعهم وأبصارهم فعيشوها أنتم أيضا بقلوبكم وأرواحكم بتعقل معناها صدقوني ستكسبكم كما أكسبتهم حبا صادقا له عليه الصلاة والسلام وستورثكم والله ما أورثهم اقتداءا عظيما بسنته واقترابا شديدا من هديه وسيرته وهذا هو المقصد الكبير أن يكون اقترابنا من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكون تعرفنا أيضاً على شمائله وسنته باباً عظيماً ندخل منه إلى الهدف الأسمى أن نكون محمديين في أخلاقنا في سلوكنا في عباداتنا في عقائدنا أن نقتفي الأثر باختصار شديد أن نتمثل المنهج الإلهي الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا وقف بن الحديث في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند حديث أنس رضي الله عنه لما قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشر سنين فما قال لي أُف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاء قال ولا مسست خزنا ولا حريرا ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عراق النبي صلى الله عليه وآلله وسلم وقد تقدم ما في الحديث من الجمل العظيمة التي اجتهد أنس رضي الله عنها في أن يصفه. شيئا من مآثر الجمال والكمال في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنقف بعده إلى الرواية التالية نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولالحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى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 في حديث أنس رضي الله عنه وإن كان ضعيف السند لكن معناه ثابت بنصوص كثيرة متفقة في المعنى الذي هو مراعاة المشاعر واللطف واللطف في نصح المخطئ وتوجيهه إلى الصواب يقول أنس إنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل به أثر سفرة وأثر الصفرة المقصود به لون في الثياب والصفار في الثياب يكون عادة من الزعفران أو يكون من الثياب المعصفرة وكلاهما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إنها من لباس الكفار فلا تلبسها ونهى أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يتزعفر الرجل والمقصود استعمال الزعفران فإنه طيب للنساء فنهي عنه الرجال جملة إذا استخدم على سبيل التطيب أو التزين وإنما كان الزعفران خاصة طيبا للنساء لأنه مما يظهر لونه ويخفى ريحه وهذا شأن الإسلام في استعمال النساء للطيب فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل أثراً من فعل شيء منهي عنه كان الواجب توجيهه إلى الصواب ونصحه في الحديث أنه لما رأاه عليه الصلاة والسلام لا يكاد يواجه أحد بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة فدل الحديث على أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين نصح المخطئ في خطئه وبين مراعاة مشاعره في أن يكون ناصح له أمام الآخرين خشية أن يحرجه أو يريثه شيئاً من الحساسية في الموقف تجاه الخطأ الذي وقع منه أمام الآخرين على كل لو صح الحديث لتكلف أحد في الجواب عنه لأن الأصل أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حيياً وكان عظيم المراعاة لمشاعر الآخرين من حوله لكن لم يكن هذا أبدا على حساب القضايا الشرعية والمخالفات المنهجية كان ينصح صلى الله عليه وسلم وكان يعاتب لكن مع عظيم رفق وأيضا مع عظيم لطف وود لا يكاد يؤذي أحدا بشيء يسوءه بل لم يثبت قط عليه الصلاة والسلام أنه آذا إنسانا ولو كان على سبيل النصح له في خطأ وقع فيه ولا آذاه من أجل أن ينصحه إلى الصواب الذي يريد نقله إليه فهذا الحديث دل على أنه أحال الأمر على الصحابة لمعالجة الموقف وأما الهدي النبوي العظيم الكامل في هذا البام فأنه عليه الصلاة والسلام مع تمام نصحه وقيامه على الدين خير قيام وتعليم الناس وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلا أنه لم يكن أبدا صلى الله عليه وسلم يطأ على مشاعر واحد منهم قط أو يسوءه أو يحرجه أو يؤذيه بل ربما أتاه الموقف الذي يحتاج إلى معالجة فإذا صعد المنبر من أجل أن يحث الناس ويبين لهم الخطأ فإنما حسبه أن يقول ما بال أقوام فيعرض ويوري صلى الله عليه وسلم فيحقق إصابة الهدف من تصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصوام دون أن يمس مشاعر المخطئ أو يسوءه وفي هذا باب عظيم وجملة من الآداب النبوية الكريمة نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصبح في الحديث جملة من الآداب النبوية تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا الفحش سوء الأدب والغليظ أيضا من الأخلاق الرذيلة التي تكون في الأقوال أو في الأفعال فنفت رضي الله عنها اتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بالفحش قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا والفرق بين الفاحش والمتفحش قيل الفاحش في أخلاقه المتفحش في أفعاله وقيل الفاحش في خلقه طبيعة والمتفحش المتكلف في اكتساب الفحش وأيا كان فقد برأت أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفحش كله لا خلقاً وتطبعاً ولا تكلفاً واكتساباً لا في أقواله ولا في أفعاله وانتفاء الفحش ليس بحاجة إلى جملة ينطق بها صحابي تدري لما؟ لأن الحياة النبوية كلها شاهدة على هذا المعنى فلم يحفظ الصديق قبل العدو لم يحفظ لفظة نابية خرجت من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبارة قاسية ولا فحشا ولا سوء في الكلام أبدا بل حتى في المواقف التي كان كان يغضب فيها عليه الصلاة والسلام من موقف يكون بحضرته فإنما غايته أن يؤدب أن يعاتب أن ينصح أن يتكلم لكنه أبدا ما قال كلمة ساءت إنسانا قط ولا استفز بها مشاعر امرئ قط ما كان الفحش في طريقه صلى الله عليه وسلم أبداً قولاً ولا فعلاً همسة لمن ألف الفحش في الكلام والمزاح والفعال سواء كان على سبيل التمازح والتباسط أو كان في فورة الغضب والانفعال فتخرج منهم ألفاظ غير لائقة بمقام الأدب أو أقوال وأفعال أيضاً تشي بصاحبها أولئك الذين يذكرون العورات وبذيء العبارات يتندرون بها تارة ويضحكون أو يسخطون بها على غيرهم ويغضبون كل هؤلاء بحاجة لأن نقول أين أنتم عن تهذيب الأخلاق والأفعال والأقوال أين أنتم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان فاحشا ولا متفحشا بل قال يرشد الأمة إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أحسننا أخلاقا هو أكثرنا خيرا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربنا منه مجلسا يوم القيامة أيضا أحسيننا أخلاقا لاحظ كيف ارتقى حسن الخلق بصاحبه ليقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيكون جليسه فيكون أنيسه عبد الله ما ظفرت بصحبته في الحياة فلا تخسر القرب منه في الآخرة والله خسارة كبيرة بقولة تخرج من لسان أو بحركة تكون بالعينين أو باليد توصف بأنها فحش ولو قل أقول خسارة والله إذا استسهلت كلمة أو نظرة أو حركة تكون عاقبتها حرمانا من القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام يا قوم يكفي حرمانا في الدنيا أن لم نظر بشرف الصحبة فلا تجمعوا مع ذلك حرمانا في الآخرة بالابتعاد وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من خياركم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا تقول أيضا رضي الله عنها ولا صخابا في الأسواق الصخام كثير رفع الصوت والأسواق عادة مجمع, مجمع عامة الناس ولأن السوق ليس بمكان عبادة كالمساجد ولا بمكان تعليم وأدب كحلق التعليم والمدارس فهو مظنة الأراذل والسفهاء وصدور ما لا يليق من الأقوان والأفعال وفي الأسواق غالبا ما غالبا ما يسقط الناس المرؤات في التعامل قولا وفعلا ومزاحا ونحو ذلك ولذلك كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله كما صح في الحديث فإذا كانت الأسواق كذلك وكانت مكانا تجتمع فيه أخلاط الدنيا، فإن وجود المرء العاقل الحصيف، وجود ذي المروءة في الأسواق ينبغي ألا يخل بمرؤته، وألا يحمله الجو العام في الأسواق على أن يسير كسيرهم. ولا أن يتخلق بأخلاقهم سواء كان من رواد الأسواق لقضاء حاجة وشراء متاع أو كان من المترددين عليها لكونه تاجرا وصاحب بضاعة ومحل ودكان كل أولئك ينبغي أن يحفظوا مرواتهم في الأسواق وألا تطغى عليهم الموجة العارمة هناك التي تذهب بالمروات تقول ولا صخاباً في الأسواق الصخاب رفيع الصوت الذي يجهر وينادي حتى رفع الصوت وشدته لا تلق بذ المرؤة فإذا ناد أو تكلم أو غضب أو خاصم كل ذلك في ميزان عدل قسط يجعله محافظا على مرؤته أينما كان وكيفما كان تقول رضي الله عنها في جملتها الأخيرة في هذا الحديث ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح يعني لا يبادل السيئة بسيئة بل يقابلها بعفو وصفح وإحسان لأننا نعلم تماما أن العدل أن العدل يقتضي دفع السيئة بالسيئة. يقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا العدل أن تأخذ حقك وأن تدفع السيئة بسيئة وأن يرد الخطأ بأخذ حق صاحبه منه هذا عدل لكن فوق العدل فوق العدل درجة أعلى منه هي العفو ولهذا قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح ما ذكر الجزاء لأنه أعظم من أن يذكر قال فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه يعني من حاول أن يدفع المظلمة وانتصر وهو مظلوب وهذا من حقه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ثم ماذا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وهذا الأعلى والأكمل والأشرف كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم تقول ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح يعني إذا كان في موقف مام وواجه إساءة صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ما كان يدفع السيئة بسيئة ولو فعل لكان عادلا صلى الله عليه وسلم وكان محقا لكنه ارتقى من العدل إلى العفو وهكذا شأن العظماء في أخلاقهم أيها الكرام وهذا المبدأ العظيم فإنما يحمل عليه خلق كريم احتمال الإساءة يا إخوة ساعة الغضب أو ردة الفعل من الشدة بمكان ولا يقوى عليها إلا الأقوياء ليس أقوياء الأبدان والعضلات كلا أقوياء النفوس أقوياء الأخلاق كبار الهمم أولئك الذين يحتملون مواقف الاستفزاز ومواضع الخطأ والأذى فيدفعون السيئة بعفو وصفح وإحسان ليس ضعفا ولا استكانة ولا رضا بالهوان لكنه مقدرة على الصفح والإحسان كم واجه النبي عليه الصلاة والسلام وربما كانت المواقف التي يجدها بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم تصدر من ذي غلظة في الطباع ومن لا يحسن التعامل يأتي أصحاب بعض, بعض الناس فيذفع صوته عند الحجرات النبوية قائلا أخرج إلينا يا محمد فتنزل الآية بتأديبهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يأتي الأعرام فيغرض له المسألة في طلب الصدقة ويمسك بردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم يأتي اليهودي ويتقاضى دينه فيسيء الأدب ويغرض في العبارة ويصفه وقريشا بالظلم والمعاطل في سداد الديون فلم يتجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم في كل المواقف هذا المبدأ الكريم لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح بعض الناس إذا عوتب في موقف أغلب فيه العبارة لذي إساءة يعني يكون الموقف حصل فيه اصطدام واحتدام ومواجهة بين شخص وآخر فيه خطأ وتعدي فيجد نفسه مندفعا للانتصار لنفسه فيقابل السيئة بسيئة ويقابل الخطأ بخطأ وهذا من حقه لكن أصحاب الكمال في الأخلاق يترفعون عن مثل ذلك ويجدون في الهدي النبوي يجدون في الهدي النبوي سبيلا إلى ذلك عفوا أما ترى بعض الناس في ساعات الغضب إذا جاء ينصح المتغاضبين المتخاصمين المتشاجرا عندما ترتفع الأصوات وتضيق الأخلاق وتحتدم النفوس أما ترى بعضنا يقول لبعض صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه كثير من الناس أنها تسكين للنفوس وتهدئة بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكني أجد فيها ملمحا آخر إذا ما قال لك صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لك لك فيه أسوة في مثل هذا الموقف تتذكره بالصلاة والسلام عليه فسرعان ما يعود بك الحلم إلى قواعدك الراشدة فتتذكر أنك مع قدرتك وغضبك لكنك سرعان ما تتملك زمام نفسك لما تذكر بالصلاة والسلام عليه فتجد لك مساحة واسعة تتفيأ في ظلال الحلم النبوي والكرم في الأخلاق فلا ترضى لنفسك إلا أن تتشبه به وتقتدي به وتعود بسكينة وحلم وأنا وتقول بملء القلب وخفق الخاطر اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولم رأت هذا من كمال الخلق النبوي أيضا تقول رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأخرجه الدارمي وأحمد وأبو داود وغيرهم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ما استعمل يده صلى الله عليه وسلم يا إخوة في التفاهم ولا في التعامل ولا في التأديب غاية ما يصدر عنه في مواقف التأديب ومعاملة المخطئ وإرشاده إلى الصوام النصح والكلمة الطيبة وإذا غضب عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم قالت إلا أن يجاهد في سبيل الله نعم كان مجاهدا في سبيل الله ممتثلا لأمر الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فالغلظة والشدة مطلب وأمر إلهي كريم يأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان ما كان يحمل بشدة في غير الجهاد صلى الله عليه وسلم ولا استعمل يده في الضرب إلا في الجهاد ومع ذلك فعجب إن أردت العجب أنه في تعداد غزواته صلى الله عليه وسلم التي كان يلقى فيها صناديد الكفر وشياطين الإنس وعتات بني آدم الذين يحاربون دينه ويصدون عن سبيله ويفتنون من اتبعه من أهل الإيمان اعجب إن علمت أنه لم يقتل بيده صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها إلا رجلا واحدا فقط فأي عظمة هذه أي نبوة أرادها الله لهذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم يحمل سلاحا ويقود جيشا ويخرج في غزوة ويلتحم الصفان ويلتقي الفريقان ويتساقط القتلى يرتفع الشهداء ويهوي صناديد الكفر وليس له حظ صلى الله عليه وسلم في أن تكون يده مباشرة لإراقة دم إنسان إلا مرة واحدة فقط ولأنه إنما كان يحرص على هدايتهم لا على إراقة دمائهم وكان عليه الصلاة والسلام يهمه في المقام الأكبر أن يدخلهم إلى الجنة لا أن يقذفهم في جهنم وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يرفع راية الجهاد ويقيمها ويأمر بها ويسير الغزوات ويبعث السرايا لكن الله عز وجل أراد له مقاما أعظم وأكرم تؤكد عائشة رضي الله عن هذا المعنى فتقول ولا ضرب خادما ولا امرأة قط يا معشر الرجال قولوها لكل الرجال كمال رجولة الرجال في عدم التسلط على الضعيفين المرأة والخادم وإذا أبصرت رجلا يستطيل ضربا على امرأته أو خادمه فاعلم أنه فقد من رجولته بقدر استطالته عليهما والله ليس رجلا يتمتع برجولة صادقة حازمة الذي يفرض قوة بدنه أو قوامته على أهله بأن, بأن يعود عليهم نكالا وضربا في كل أمر صغير أو كبير لك أن تختلف معهم ولك أن تعاتب ولك أن تحاسب لكن هذا شأن وشأن الكمال الرجولي شيء آخر ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيدهم رأة ولا خادما قط السؤال الكبير هل لأنهم طيلة حياتهم معه ما أخطأوا قط محال الخطأ وارد والحياة البشرية مليئة والحياة الزوجية أيضا مضنة للمخالفة واختلاف الأهواء بل للمنازعة واحتدام آراء بل للمناقشة وارتفاع الأصوات بل للمعاندة وحضور الشيطان كل هذا وارد لكن فرق بين رجل وآخر فرق بين رجل يتذكر في مقام الرجولة أن رجولته تكمل في حلمه في أناته في تعقله في امتلاكه لنفسه بألا تمتد يده هذا نبينا صلى الله عليه وسلم عاش مع نساء متعددات ليست واحدة ولا اثنتين ولا أربع ولا خمسا تعدد النساء في حياته وبيوته عليه الصلاة والسلام تعدد انتمائهن إلى قبائل مختلفة تعدد مستويات أعمارهن الصغيرة والكبيرة تعدد الثقافات العقول الأمزجة الطباع كل ذلك يا كرام من شأنه أن يجعل المتعامل مع هذه الفئات المختلفة متقلب المزاج تارة هنا وتارة هناك لكن الشأن العظيم أنه في حياته صلى الله عليه وسلم الممتدة مع نسائه أجمعين ما مد يده على امرأة منهن قط يا أخي ما شد شعرها مرة ولا فرك أذنها بل ما رفع يده يهوي بها إليها لا حقيقة ولا تخويفا ما هذا؟ هذا هو لمن أراد أن يتعلم معنى كمال الرجول من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فتقع المواقف الأسرية التي تستدعي غضبا يخرج مغضبا ويعتزل نسائه صلى الله عليه وسلم ويجلس في المسجد وينتشر بين الصحابة أنه طلق زوجاته يعني بلغ الأمر هذا المبلغ لتعلم لتعلم أنهم بشر ولا تتصور أن الحياة النبوية ملائكية وأنها تماما خالية من المنغصات والأكدار والأمور المستفزة لا لا هي حياة بشرية حقيقية لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأخذ أهل بيته بالمقام الأرفقي ويقول لنا ما كان الرفق في شيء إلا زانه ويقول لنا إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق وأول من يتعامل بالرفق رب البيت وأول من يضلل البيت الزوجة والأولاد بنين وبنات ومن يضللهم بغطاء الرفق هو أنت أيها الأب فإذا فقدته فقدوه وإذا وفرته وفروه صدقني إذا أبصرت بيتا تضلله السكينة وهدوء النفس والأخلاق الواديعة فذق تماما أن وراءه أبوان يتعاملان برفق تام فيورث ذلك في نفوس الأولاد الرفقة طبيعة وعادة وجبلة وإذا رأيت أهل بيت فيهم الحدة وغلظ الطباع وسرعة الانفعال والاحتراق وليس الاشتعال مع مواقف الغضب فذق تماما أيضا أن وراءها, وراءها وقود مشتعل وبرود منفجر كلما وجد الأب موقفا صاح وغضب وكلما واجهت الأم خطأا وتقصيرا ضربت وفعلت وكفت كل هذه المواقف نحن نورث بها أهل بيوتنا أحد أمرين إما رفقا وهدوءا وسكينة وإما شدة وعنفا وانفعالا ونحن من نقرر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره مما تواتر شأنه وخبره وعلمه ما ضرب امرأة ولا خادما قط ونحن أيها الرجال في مقام اختبار الرجولة في مثل هذا الهدي النبوي العظيم نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضب وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما الحلم والغضب لله صفتان قد يبدو بينهما شيء من عدم التوافق لكنه اجتمعا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم تقول عائشة رضي الله عنها ولاحظ في أحاديث الأخلاقي تكثر الرواية عن أهل البيت عن عائشة عن أنس وأنس خادمه وعائشة زوجه لتعلم أنه أن ميزان الأخلاق الحقيقية تكشف في البيوت ولتعلم أيضا أن تعاملاتنا داخل البيوت هي معيار الأخلاق الصادق ليس الزائف لأننا قد قد نحسن أن نتزين بأخلاق مصطنعة أمام الآخرين وأحيانا نتكلف الكرم ولسنا كرما، نتكلف الحلم ولسنا حلماء نتكلف الرفقاء ولسنا رفقاء نتكلف الجود ولسنا من أهله والسخاء ولسنا من أصحابه أقول قد قد يحسن أحدنا أن يتكلف هذه الأخلاق الجميلة أمام الناس أمام الأصدقاء والأصحاب أمام الضيوف أمام المجامع والمجالس كل هذا خلق زائف تعرف الخلق الحقيقي أين هو؟ في المكان الذي يضع فيه الرجل ثوبه ويكشف جسده فتتكشف حقيقة أخلاقه ليست التي فوق ثيابه بل التي تحتها هناك داخل البيوت يعرف الزوجات حقيقة خلق الأزواج ويعرف الأزواج أيضا خلق الزوجات يعرف الآباء خلق الأبناء ويعرف الأبناء خلق الآباء نعم داخل البيوت حيث لا تصنع ولا تزيون ولا تكلف ولا شيء مما يتعاناه الإنسان خارج البيت فلما تقف على روايات ما يحكيها الصحابة خارج البيت المحمدي بل يحكيها أهل البيت فأنت تتكلم عن وصف في صميم الخلق الصادق الذي لا تصنع ولا تكلف فيه تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء هذا التوازن هذه المعادلة الصعبة عندما يكون الموقف فيه انتصار للنفس لمظلمة وقعت فعندئذ يحمل الكرم والعفو والصفح صاحبه على التجاوز على ما مضى في الخلق السابق لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح تقول إلا أن ينتهك من محارم الله شيء إنما يكون الغضب دافعا له صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر وأن يردع صاحب الخطأ عندما تكون المظلمة متعلقة أو عندما يكون الخطأ متعلقا بشيء من انتهاك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله فلا مجاملة ولا تلطف أقصد بالتلطف ها هنا السكوت عن قولة الحق تقول فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا والسؤال حتى إذا اشتد غضبه إياك أن تفهم أن ذلك يترجم إلى سوء خلق أو حدة وانفعال أو عبارات جارحة حاشاه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم إنما أرادت أن تقول إنه إذا كان الأمر يتعلق بنفسه كان المبدو عنده التجاوز والعفو والصفح وإذا تعلق الأمر بدين الله وقف عنده وقف عنده بمعنى أن يسمح أن تنتهك حرمات الله ودين الله وعقيدته وشريعته ولا بنصف كلمة يقول له الرجل ما شاء الله وشئ فيستدرك ويقول أجعلتني لله ندا ويحلف بغير الله في حضرته فيأبى صلى الله عليه وسلم كان يعالج المواقف التي تتعلق بشريعة الله في حينها وهذا معنى الغضب لدين الله وهذا معنى عدم الرضا بانتهاك حرمات الله هذا الميزان هو, هو المعيار الصادق على أن دين الله عز وجل في قلب, في قلب الإنسان أعظم من حظ نفسه هذا هو المعنى لأن يكون حب الله في قلبك أعظم من حبك لنفسك. أما إذا عكست المعادلة وصار أحدنا إذا إذا ديس له على طرف وانتهك حق من حقوقه ثار وغضب وانفعل زمجر وأرغى وأزبد وتوعد وهدد لأنه لا يرضى بالمظلمة لنفسه لا يرضى أن يكون مهينا لا يرضى أن يكون موطئ الأقدام لا يرضى أن يتناوله الناس باللسان وبالانتقاص والاحتقار يغضب وتراه أسدا فإذا انتهيكت حرمات الله أمامه سكت كأن شيئا لا يعني ولأن رغيفه لم يمسه أحد فكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيد إذا عكست المعادلة فنحتاج إلى العودة من جديد مع الهدي النبوي تقول رضي الله عنها لم ينتصر من مظلمة ظلمها قط إذا كان الأمر يعنيه إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا تهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا كم نخطئ كم نخطئ عندما نثور لحظوظ أنفسنا أكثر من ثورتنا لدين ربنا سبحانه وتعالى وهذا كما قلت لك يعكس بالمقام الأول مقام دين الله في قلبك عبد الله ويعكس أيضا مقدار حبك لله في قلبك فإنها ليس عبارات تقال بالألسنة ولا شعارات ترفع في المناسبات بقدر ما هي مواقف تتكشف في الحياة فإذا غضبت في موقف ليس لك فيه شأن لكنك غضبت لأن دين الله انتهك تغضب عندما ترى شعيرة من شعائر الله يستهان بها تغضب عندما ترى الصلاة أو القرآن أو العبادات جملة يتناولها بعض من لا يوفقه الله بشيء من الانتقاص والاحتقاء تغضب إذا ما رأيت انتهاكا وسخرية وانتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً تغضب في مواقف عندما ترى المحرمات يغشاها الناس دون اكتراث أو مبالاة فيثور قائم دين الله في قلبك وتغار على حرمات الله أن تنتهت بينما ما بلغ شيء من ذلك منزلك ولا بيتك ولا سيارتك ولا أولادك ولا وظيفتك ما نالها شيء لكنك غضبت لأنه دين الله وأنت لا ترضى فتمسي وتصبح على قلق عظيم لأن محرما أتى عليه العباد دون مبالاة لأن فساداً عم وانتشر لأن معصية وفاحشة أعلنها أهل البلد أو القرية أو الحي وأنت لا ترضى بذلك أبداً عندما تعيش هذا القلق وتعيش هذا الانزعاج ويسيطر عليك هذا الهم من أجل دين الله فأبشر والله فإنك على خير عظيم إنك على خير لأنك على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا تقول في جملتها الأخيرة رضي الله عنها وما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن مأثما التيسير في الشريعة قصد عظيم بعث صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة وقال إن هذا الدين يسر ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما تيسيرا على العباد يستفت في مناسك الحج يوم العيد عن تقديم بعض الأفعال وتأخيرها فيقول افعل ولا حرج حتى يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج تيسيرا ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما تقول ما لم يكن مأثمان إلا أن يكون اليسير معصية أو إثما فانه أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ في الاستدلال بهذه الجملة من الحديث طائفة من الناس عندما يتنقل بهواه متخيرا بين أقاويل الفقهاء إذا اختلفت أمامه في مسألة فيختار الأهقرب إلى هواه وليس الأرجح عنده بالدليل ولا بقائله ولا بتحقيق مطلبه عند الله عز وجل إنما يختار ما يحقق هواه فيلتمس الرخص بخلاف الفقهاء ويقع في المحرمات بناء على قول من أجازها خطأ أو شذوذا من أهل العلم وهذا ليس المقصود فإذا نوقش بعضهم استشهد بهذه الجملة وأنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسارهما وليس الأمر كذلك تخيره كان تشريعا وتخيره كان التماسا للأرفق بالأمة وأما نحن فتخيرنا ينبغي أن يبنى على تحرر للحق والصواب والتماس لمرضات الله جل وعلا هذا الحديث يبين لك فرقا عظيما بين برود المشاعر وحماقة الغضب والشطط والموازنة بينهما أن يكون أحدنا مع هدوئه وحلمه ورفقه أن يكون حريصا على الغيرة على دين الله كما مر بك في الحديث نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس بن العشيرة أو أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو الناس التقاء فحشه هذه المدارات الملاطفة المكايسة لدرء المفاسد وتحقيق المصالح هذا الموقف شهدته عائشة رضي الله عنها كما أخرجه البخاري ومسلم فحكت الموقف قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة على اختلاف والتردد والحديث عند البخارية من غير تردد بئس أخ العشيرة لما استأذن فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ذمه بما سمعت فقال بئس أخ العشيرة يشير إلى ذم الرجل وأنه من بئس القوم خلقا وتعاملا قالت ثم أذن له يعني بالدخول عليه فلما دخل ألان له في القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول انظر إلى فطنتها رضي الله عنها انظر إلى سؤال تفقهها في الدين تريد أن تتعلم ووجدت موقفا دعاها إلى شيء من الاستفسار قالت قبل أن يدخل رأيتك قد انزعجت من مقدمه وقلت فيه بئس أخ العشيرة ثم لما دخل إذا بك تلين له القول وتنبسط له في الحديث وكأنه ليس كما وصفت فهل هو اختلاف حكم أم هو ماذا فسألت فوجدت الجواب قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه قال لها إن من الناس من يبلغ به فحش التعامل مع الآخرين أن يتجنب الناس فحشه ويتلطف له في التعامل ويلين له القول ليس لكرم أخلاقه ولكن لاتقاء شره للابتعاد عن فحشه لأنه لو قوبل بحزم أو بشيء من المعاملة الصلبة كأن مدعاة إلى أن يظهر فحشه وأن يسيء في قوله وتعامله والحكمة تقتضي اتقاء فحش أمثال هؤلاء بعض الناس يا إخوة عجنوا هكذا إذا تكلم أحدهم فبفحش وإذا استفز كان أشد فحشا وإذا تعامل فلا تعرف الرفق لا تعرف الحكمة وللحلم إلى إلى خلقه ولا إلى أقواله سبيلا يتكلم يقوم ينفع يتصرف في المواقف وكأنما هو طاغوت وفيه الجبروت والحدة والانفعال والغضب يتسلط على عباد الله يخطئ ثم يلوم ويتعدى ويعاتب ويتجاوز ثم يتبع سيئة بسيئة بعض الناس فيه هذا الطبع الذميم لأنه معتنى أن يهذب أخلاقه ولا راعى أن ينقح مشاعره ولا صفاته ولا أخلاقه وإن شئت فقل لم يغمس خلقه ولا قلبه ولا مشاعره في إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغلظ وتبلد وتجمد فكان كذلك مثل هذا الصنف من البشر لا حيلة في التعامل معه إلا بالملاطفة بالمكايسة بالمسايسة بالدفع بالتي هي أحسن ليس ضعفا ولا جبنا ولا خورا إنما هو ملاطفة حسنة ومدارات حميدة يفعلها العاقل يفعلها الكريم يفعلها العظيم مع قدرته على أن يدفع إساءته بإساءة وأن يدفع شره بشر وأن يدفع خطأه بخطأ وهذا كما قلت من العدل وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مبدأ آخر فيقول إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه يعني أن تعامله المستحق هو الشدة والغرة معه لكنه لولا لا المصلحة المتحقق هنا في دفع مفسدة التعامل اتقاء فحشه فإنه يستدعي ذلك أن نلين له القول بعض الناس يرى مثل هذه المواقف ضعفا في الشخصية أو يراها خورا وانهزاميا يراها أنها شيء مما ينبغي أن يوقف أصحابهم عند حدودهم وإذا وجد شيئا من التعديات من مثل هذه الأصناف من البشر قال يا أخي هذا إلى متى يتطاول إلى متى يسي؟ ألأنه لم يقف أمامه رجل صلب أنا سأكون ذلك الرجل ويختار أن يجابه وأن يواجه وأن يصادم فتجد تلك الانفعالات الشيطانية لأن رجلا بهذا الطبع قابل رجلا فاصطدم شر بشر واصطدم باب بباب فلن تجد إلا سوءا ولن تجد الموقف أبدا لن يؤول قط إلى عاقبة حميدة إلى ما يحسن في التعامل ولا لما ترجو عقباه كل ذلك مبدأ نأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف وهو يعلمنا أن, أن عدم مجارات السفهاء والمجانين هو المبدأ الأكمل يا أخي عاملهم بخلقك لا بأخلاقهم تعامل معهم بطبعك لا بطباعهم بعض الناس يصر على أنه إذا وجد من مثل هذه المواقف من مثل هذه الأصناف أن يرد السوء بإساءة وأن يرد العبارة بالعبارة ويرى أن هذا انتصارا للنفس نعم لكن الأكمل أن لا يكون كذلك فإذا دعتك نفسك فتذكر أنك إنما تعاملهم بمقتضى أخلاقك أنت وطباعك التي ترتضيها لنفسك ولا تنزل نفسك منزلتهم فتقابل السفاهة بمثلها ولا الإساءة بمثلها نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في, رمض وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فيعرض فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيل من الريح المرسلة عن نس بن مالك رضي الله, رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد نعم هذه الأحاديث التي سمعتم ثلاثتها وغيرها كثير تتحدث عن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سخائه العظيم عن كرمه وبذله وعطائه بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم هذا الجود هذا الكرم المحمدي هذا العطاء هذا البذل حقيقة هو البحر الذي ساحل له عندما تتحدث عن كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام فدع جانبا كرم الكرماء وعظام عطايا العظماء أبدا دع حاتما والملوك والأمراء الذين يتحدث عن كرمهم وسخاء عطائهم لتحدث عن كرم عظيم تتهاوى أمامه كل أمثلة الكرم والعطاء البشري يقول أنس رضي الله عنه يقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا هذا النفي المطلق ما سئل شيئا من أمور الدنيا قط فقال لا هل لهذا لأنه عظيم الغنى كثير المال؟ عظيم الثراء أبدا كان من أفقر خلق الله عليه الصلاة والسلام فكيف فكيف لا يرد أبدا بلا إن وجد أعطى وإلا لم يجد إما صرف بميسور من القول أو وعد بالعطاء رأيت كرما أعظم من هذا؟ عندما يكون بحضرته شيء يعطى فإنه يعطيه صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن عنده شيء وهو الغالب من حياته وأيامه صلى الله عليه وسلم فإنما كان يرد بميسور القول فيصرف بقول حسن ويدعو ويطيب خاطر السائل وإما أن يعد إذا وجده مستحقا للعطاء فقيرا محتاجا ابن سبيل منقطعا إذا رأاه كذلك وعده حتى تأتين الصدقة فإذا جاءت الزكاة والأموال دفع بها ونادى بها وأمر بها لأصحابها المستحقين الحديث عند مسلم بالرواية أنس رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إذا كان السؤال يتعلق به إسلام مسلم فإنه أبدا لن يقف صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا البذل والعطاء لأن الثمرة إسلام وينبغي بغي أن يبذل في سبيل هذا كل ممكن يقول رضي الله عنه فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبالين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة جعل الرجل لا يسلم فقط بل جعله داعية إلى الإسلام وأصبح منطلقا إلى قومه يقول هذا رجل بلغ به العطاء والكرم والسخاء أنه يعطي بلا حساب ولا يخشى الفاقة ولا الفقر عاش صلى الله عليه وسلم حياته بهذا الكرم والسخاء بهذا الجود والعطاء وهو أحق الناس بقول القائل تعود بسط الكف حتى لونه حتى لونه ثناها بقبض لم تجبه أنامله لو أراد أن يقبض كفه ما أجابته يقول تعود بسط الكف حتى لونه ثناها بقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أن سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عطاء في مواقف يا إخوة كانت عجيبة غاية العجب ولم تزل في مواقف السنن شيئا عظيما يقتدى في, في البخاري من حديث سهل الساعد رضي الله عنه يقول جاءت امرأة ببردة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها نسجتها بيديها هدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال فأخذها محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره من شدة حاجته وفرحته بالهدية أصبحت لباسه فخرج إليهم لابسا إياها فقال رجل من القوم يا رسول الله ما أجملها أكسنيها أعطيني إياها قال نعم يقول سهل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع يعني إلى بيته فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا قال والله ما سألته لألبسها ولكن سألته لتكون كفني يوم أمهد، قال سهل فكانت كفنه. عندما يعطي الثوب الذي يلبسه ليس له لباس غيره. على أي كلام تتحدث بعد ذلك في حياة البشر؟ على أي سخاء وجود يمكن أن تضرب به المثل؟ يطوي البردة التي يلبسها وليس له غيرها. تضرب الأمثلة والشواهد على كرمه صلى الله عليه وسلم وهي والله أكثر من أن تحصى لكن تحريكا للنفوس واستشعارا لهذا المعنى العظيم الذي يقول فيه جابر ما سئلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا يعطى الهدية محتاجا إليها فيهديها دون تردد فقط لأن سائلا سألها عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده أرأيت يعطي حتى ينفد الذي بيده حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله إلى آخر الحديث حتى في حديث مرضه الذي مات فيه كما سيأتي ذكره بعد قليل إذا أهدي لك هدية وفرحت بها نفسك كيف أنت بها ظنين كيف تستأثر بها فكيف إذا كانت هدية فاخرة وقد تعلق قلبك بها بالله عليك أتقوى في مقام الكرم والجود والسخاء أن تبذلها أن تعطيها سواء سئلت أم لم تسأل نتكلم عن كرم يستطيع به المرء أن يتجاوز حدود المعتاد في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي مليكتا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له مزررة بالذهب قال فقسمها في ناس من أصحابه فقسمها في ناس من أصحابه قال وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء المخرمة ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال أدعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به خرج يحمل القباء الذي خبأه لمخرمة فخرج به يقابله به ويعطيه إياه قال واستقبله بأزراره يعني يحمل القباء المزرر بالذهب ويظهر له الجانب الذي يظهر فخامة الهدية فاستقبله بأزراره وقال يا أبل مسور خبأت هذا لك يا أبل مسور خبأت هذا لك بالله أيهما أحق أن يفرح المهدي أو المهدى أما رأيت كرما عظيما؟ أما رأيت جودا عجبا يقابل المهدى وهو فرح بالهدية كأنك إذا ما جئته متهللا إذا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله في حديث أنس أن أم سليم بعثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقناع وعليه رطب القناع الطبق قال فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم جلس جلس يوزع طبق الرطب على زوجاته يقول أنس ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه ومع ذلك باشر وبدأ بزوجاته فأرسل إليهن بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام أخرج أحمد أيضاً بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت الذهب كان عنده بقايا ذهب فجاءت ما بين الخمسة إلى السبع يعني قطع أو دنانير أو الثمانية إلى التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بالله عز وجل له لقيه وهذه عنده أنفقيها يا عائشة عاش حياة الفقراء صلى الله عليه وسلم لكنه تمثل حياة الكرماء كان كريما على غير غينا وثراء كان عظيما على غير سعة في المال لكن الكرم صدقني لا يتعلق بكثرة ما تملك إنما هو بعظيم ما يقوم في قلبك من صدق في الكرم وعظيم في العطاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال في الباب بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا املأ ليلتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واجعل استذكارك واستحضارك لمواقفه العظيمة في أخلاقه الجليلة مدعاة ليس فقط إلى كثرة الصلاة والسلام عليه بل إلى صلاة وسلام الله صلى الله عليه وسلم